أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين حاميم جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي قִبْلَةٍ مِّنَ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حكيم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 وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَنَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُم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 أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَمَا أَرسَلناَّ مِن قَبْنِكَ فِي قَرِْييَة مِ نَّذِرٍ إِلَّ قالَالَ متُترَفُوى إِلَّا قَالَ مُرَفُهَا إِا وَجَدْنَ أَبَأَنَا عَلَ أَُّ وَإَِّا عَ أَثَالِهِم مُقَتَدُال. قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافران فانتقمنا منهم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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وَلَما جَأَْمٌ خَقُّ قالَاوا هذا صِحْرُ وَإَِّا بِهِ كَافِعون وَقالَاوا لَل نُززّلَ هذا القُرآنُ على رَجلُلِ مِنَ القَرِيَتَْنِ عظِيم. اهُونَ يخشون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون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 ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْمِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ إِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ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 وَلَنَ شَاءُ لَ جَعلنا مِنْ كُمَّ لائكَةَ فِيأَررض يَخُلُفُون وَإِهُ لَعِلمُ للِساعةِ فَلَا تَممتَر نَّ بِهَا وَتَّبِعون.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 ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 لا يفتروا عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكثون